ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة